بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله من لدنه إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّلْبَنِي إِسْرَائِيلَ أَن لَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا لِّلَّذِي يَتَمَنَّى مَن حَمَلْنَا مَعَنُ انه كان عبدا شكورا وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدوا في الارض مرتين لَتُسْئِلُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلَمُنَّ عُلُومَ الْكِبْرِ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا رَأَيْتَ لَهُم بَأْسًا شَدِيدًا بَاعَثْنَا عَلَيْكُمْ رِجَالًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ تِلْكَ الْقُرَىٰ وَكَانَ وَعْدًا نَرَى نَبَنَا لَكُمْ الْخَيْرَ وَتَعَالَيْن وَأَنْبَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ قَوْمًا كَثِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وليدخلوا المسجد, وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبَوَّأُوا مَا عَلَوْا فَتِيرًا آتا رَبُّكُم أَنَّهُ يَرْحَمُكُمْ وَإِن عُدْتُمْ مُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ مَنْ كَانَ يَفْتَرِي مِنَ الْحَظِيرَا إِنَّ هَذَا الضُّؤَاءَ أَنَا يَهْدِي لِلَّتِي هي أقوم ويبشر وَيَمْشِي الرُّسُلُ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الصَّالِحَاتِ أن لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَمَّا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْقُنُوطِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ بَنَا صُنَّا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا, لتبتغوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ إِنَّا كُنَّا وَكُلُّ إِنْسٍ مَّا جَمَعْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا مُّبِينًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَن سَدَّقَ إِنَّمَا يَسْتَكْبِرُونَ وَمَنْ ضَلَّ إِنَّمَا يَظْلِمُ عَلَى النَّاسِ وَلَا تَذَرُوا وَزْرَ رَسُولٍ إِذْرَافًا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا اوَذَنَا أَن نُفْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُسْتَوَاسِيهَا فَسَكُنُوا فِيهَا فَسَتَسْقُطُ فيها, فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِهِ فَتَابَ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِكَ عِنْدَ خُدُورٍ ضَئِيرًا مَنْ كان يريد الْعَاصِفَةَ جَلَّلَهُ فِيهَا مَا شَاءَ أُولَئِكَ لَن يُنْفِقُوا اِنْ جَعَلْنَا لَهُمْ سِنا فَأَثْمَ إِلَّا مَنْ نُرِيدُ ثُمَّ نَجْعَلُ لَهُ الْجَهَنَّمَ ثُمَّ نَجْعَلُ لَهُ جَنَّمًا وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِدُّهُمْ بِأُلَآءٍ وَمَا أُلَآءُ ٱللَّهِ إِنَّهُۥ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا إِنَّ بِكَيْفَ يَفْعَلُ عِبَادُهُ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لا تشركوا بالله شيئا ولا انتصروا بمذموم من نحولا وقم ربك الا تعبدوا وبلايه والدين فينا إِنَّ يَدْرُونَ عِندَ كُلِّ نَارٍ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا سَلَامًا فَلَا تَقُل لَّهُمَا حُزُومًا وَلَا تَنَازَرهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخِفْ إِنَّهُ مَا جَنَا حَذً لِّمِنْ رَّوْعَةٍ وَقُرْبُ رَبِّكَ رَحْمَهُ رب مَا كَمَا رَدَّ يَانِي ضِياؤُهُ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنَّهُ لَنَكُونُ صَالِحِينَ إِنَّهُ وَآتِ إِلَى الْقُرَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبَنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَفْرِطًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَمَثَارٌ رَّحْمَةٌ مِّن رَّبِّكَ فَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنَّ وَلَا يُقْبَلُ مِنكَ قَوْلُكَ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ إلا إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقر بمنا انه كان فاحشا وسبيلا ولا تقتل نفسا التي حرم الله الا بالحق وَنَمُقْتُلُ الْمُظْلِمِينَ سَقَطَ جَعَلَ الْمَالُ وَالْبَنُونَ سُلْطَانًا صَلَاةُ الرِّسْكِ نَقَصَ إِنَّهُ كَانَ مَوْرُورًا وَلَا تَقْرَبُوا الْمَالَ الْيَتِيمَ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا كَيْلاَ يُنْكُثَ عَهْدٌ وَبِالْقِصَاصِ مُسْتَثْنَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلاَ تَقْتُلُوا مَنَعَكُمْ لَهُ عِلْمٌ ان نستمع والبصر والقرءاده الاولى ان كننا عنه مسؤولا ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تنبل الجبال قولا وَلَوْلَا فَضْلُ رَبِّكَ لَكُنْتَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ذَلِكَ مِنَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُصْبِحَ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا أَفَتَأْنَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَطِلِ وَالظُّلْمِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ آمَنْتُمْ إِنَّكُمْ وَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ كَرَّسْنَا فِي هذا الْقُرْآنِ يَذَّكَّرُ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا وَلَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِلَّا النَّرْجِسُ أَوْ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عَلَوْا كِبْرًا يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالسَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيْهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً رَّحِيماً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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَا هُمْ عَلَىٰ آثَارِهِ يَخُورُونَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إذ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِنَّ مِنْ لَدُنَّا وَإِذُ نَادَرُوا إِذْ يَقُولُ الرَّسُولُ إِن كُنْتُمْ تَسْتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا أَوْ مُرْتَيْنِ مَا كُنْتَ لِأَمْثَالِ فَضِلُّوا فَهَلْ لَهُ وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَعِظَامًا لَّمَدَدْعُونَ خَيْطًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حَجَرًا أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ قُلِ ٱللَّهُ سَيُرِيكُمُ ٱلْأَوَّلَ مَرَّةً فَسَتَرَىٰ بِغَيْنِ إِنَّمَا تَرَوْنَ وَيَقُولُونَ مَا تَأْمُرُونَ وَعَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا قَٰنِدًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَغْفِرُ لَكُمْ وَمَا إِلَٰهَ وَقُلْ مِنَ الْجَانِّ مَن يَقُولُ لَهُ أَخْزَن إِنَّ الشَّيْطَانَ جَعَلَ بَلَمًا إِنَّمَا الشَّيْطَانُ كَانَ إِنْسَانًا يَعْدُو وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَى الْوَكِيلِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا قَادِرَ كَمَن مَّعَهُ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ۞ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَلَا تَمُنَّنَّ عَلَيَّ أَلاَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ يَدْعُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ, ويرجون رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابًا إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ نَحْذِرًا وَإِنَّ مِنْ قَالُوا رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالَ مَنْ يَعْمَلْ مِنْ أَثْقَالِهَا وَمَا مَنَعَ عَنَّا أَن نُّرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا وَأَتَيْنَا ثَمُودَ مِن نَّاقَةٍ مُبَشِّرَةٍ فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي قَالَ إِنَّمَا كَائِنُهُ فِتْنَةٌ مِنَ النَّاسِ وَالشَّجَرَةُ الْمَنعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ وَنُهِيَ عُثْمَانٌ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِن أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْسَنَنَّ مِنْكَ مَثْوَىً إِلَّا قال اذهب لمن تبعكم فان جهنم جزاء جزاء من من من جزاءكم جزاء ام موقورا واستبذ من استطعم من بقك واجل على بخيرك ورجلك وشاركهم وَشَارِكٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ وَعَدَمٌ وَمَا يَعِدُهُمُ الْمُشَيْطَانُ كِنَاوِرَا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ قَوِيٌّ ضَعْفَ يَا رَبِّ كَوِيلَا وَجَبَتْ كُمُ الَّذِي يُجِيلُكُمْ الصُّلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ أَلَمَّا نَجَّاكُم بِالْبَرْقِ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَنْتُمْ أَن يُحِيطَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرْقِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَتُمَاطِلُوا لَهُ ام ان منكن ان عمدتكم متاهة اخرى فيصل عليكم قاطفا من الريح فيغرقكم فيغرقكم بنافتركم مما لا تجدون لكم عليه نادبا كبيرا وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ فِيهَا وَقَدَّرَ لَكُم مَّعَاشًا وَكُلْنَا مِن تُرَابٍ وَكُلْنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَوْمَ نَجْعَلُ كُلَّ أُنَاسٍ لِإِمَامِهِمْ فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَن كَانَ فِي مَغْفَلَةٍ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِن كَذَّبُوكَ لَيَسْتَمْزِحُونَكَ عَمَّ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَأَنَّكَ تَسْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِن لَّقَضُوكَ فَمِلَّا الَّذِي سَبَّحَتْ لَهُ كَلَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَبَأْسَ الْمَمَاتِ فَمَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ عَاوِنٍ قِرَاءَ فَإِنَّ كَذَا لَيَسْتَحِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذًا لَّا يَمْتَنُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا تُنْمِتَنَّهُمْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيرًا اقْضِ وَلَا تَدْعُ لَوْتِ الشَّمْسِ إِلَى وَقْتِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَهُ فَزِر إِنَّ الْقُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَجْمُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّد بِهِ نَافِلَةً سَنُلَكُّ عَسَى أَنْ يَدْعُوَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُرْآنَ بِأَفْضَلِ مَا خُلِقَ فِيهِ وَأَفْضِلِهِ نُخْرِجُهُ طِلْقًا وَجَعَلْنِي وجعل لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَذَا ظِلٍّ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنعَمْنَا عَلَى النَّاسِ أَغْرَضُوا وإِلَّا مَنِ اتَّخَذَ مُشْرِكَا كَانَ يَعْمَهُ مَثُلًا قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِضِلٍّ يَجْعَلْ لَهُ يَا مَنْ أَمِنَ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَإِنْ شِئْنَا لَنَغْلَنَّ لِمَنْ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ فَمَا لَكَ تَنْفِرُ لَكَ بِعَلَى اللَّهِ وَكِيلًا إِنَّ رَحْمَتَهُ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 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ فينا آل مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ من النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَانُوا لَنُؤْمِنَ لن لَكَ حَتَّى تَجْرِيَ مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ نَفِعَةٌ مِنْ نَسِيبٍ وَعِجْلٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَجْرِيَا أو يُثْبِتَ السَّمَاءَ كَرَازٍ عَمْثَ عَلَيْنَا سِتْفًا أَوْ تَخْثِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَمِيلًا أَوْ يَقُولَ لَكَ بَنَاتٌ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَن يُؤْمِنَ لِرَقِيمٍ وَلَمْ يُكَلِّمْ نُطْفِلَ مَرْئِهِ فَحَتَّى نَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ إِذْ بِهَذَا رَبِّنَا لَكُمْ إِلَّا بَشَرٌ رَسُولًا وَمَا نَحْنُ عَن لَّأَن يُؤْمِنُوا إِذَا أَمُلُمُ الْمَنَ إِلَّا امن قائله الا امن قائله ابا الله بشرا الرسولا لو جاء في الارض ملائكه يمشون متمايلين لابد عليهم نزلنا عليهم من السماء ملكا ورسولا ان كفروا بالله لشننهم بين وعدين كان كَانَ لِعِبَادٍ أَن يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَمَن يَبْتَغِ الْكُفْرَ وَالضَّلَالَةَ فَلَن نُّسَهِّلَ لَهُ سَبِيلًا وَلَنَأْتِيَنَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى هُدُومٍ مِن نَّارٍ يَلْبَسُونَهَا وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ من من مَا خَوَّلَ مِنَ الْجَنَّاتِ لَمَا كُلَّمَا خَطَّتْ بِدَنَا مِنْ تَغَيُّرَ رَائِكَ جَزَاءُ مِنَ الْمُؤْمِنِ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَصَالُوا وَصَالُوا رَحِتَنَا جديدا او الم يروا ان الله هو الذي خلق السماوات والارض قام يمن على ان يخلق مثلهم وجعل لهم وجعل لهم اجلا وينتكم فاجر الظالمون الا فكورا كله ان من تملكون خزائن رحمه ربي اذا لم اسكت خشنت وكان الذين كانوا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ أَسْأَلُكَ بُنْيَانَ إِلَىٰ إِذَا أَنْصَرْنَا لَهُ النَّصْرَ أَصْعَلَ لَهُ فِي الدَّرْعِ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ صَحِيرًا قُل لَّقَدْ عَلِمْتُ مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْكُمْ فَمَن يَرْتَدِدْ فَلَن يُغْنِي عَنْهُ شَيْءٌ وَلَا هُوَ فِي سَأُرِيدُ أَن يَسْتَخْلِفَ مَن مِنَ الأَرْضِ فَأَغْرَقَنَّهُمْ مَن مَّعِي جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن دُونِ عِندِنَا إِسْرَائِيلَ ادْخُلُوا الأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُم لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنْ جِئْنَا مُنْذِرًا حَقًّا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَثَلٍ وَنَزَّلْنَا مُنْزَلًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا أو أَوْلَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا الَّذِينَ لَهُوتَ عِلْمٌ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُسَاءَلُونَ يَخِرُّونَ, يخرون لِلْأَرْضِ سُجَّدًا يَخِرُّونَ مِنْ الْأَنقَامِ خُجَدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ ربنا لا وحد ربنا لا نسعولا من الاضلان نبكون ونزيدهم خشوعا قل دعوا ما هو جو احمان أيٌّ مما تَدعُ فَلَهُ الأسماءُ الحسنى ولا تَجْمَعْ صلاتَكَ ولا تَخافُ بها وابتغي بذلكَ سبيلا